يسألونك عن الأهلة يعني أي محمد او بصيار اشتتك كونى أبا هاي ذي خيرا بوجه همي وقتا يوكي اكنيل عند جراء بد، عند جراء كامر نوكي روجيا همي وقتا السر دست دارك و السر سروبرك ما السر حالك؟ قل هي مواقيت للناس والحج فبجوان بو في واخت واخت أبي وقت العالم، بواسطة وقت الخضان، وقت الرجية، وقت عيد، عدة خضانات بازارت خو حتى دمها هيك هروصى هين بواسطة أبي هيفا وقت حججها، وليس البر بأن تقتل البيوت من ظهورها عن جن أبي هين بين ما لتقو ما هي صحبته، أبا أنصاري من خدتها على جرازي تذكرن؟ الجاهلية دا وسر إسلامة أكبر إحرام الحجي دا بان دا تكن نجو نجور اش درقه داش بشبتش بش دا كنك البشت خاني كان عند خواب جن بسر دواري جا خدتها على قد قنجي أبا ولكن البر من اتقى بس قنجي كن جاكي، كن جاوي كسي يا تقوى خدي تعالى بك، خش دشة الحرام بدات بقاش. وقت البيوت من أبوابها، ورنجورة ورنخانية داخل ببان اش درجه توان. تظهر، خش كوت. شخير بدنينهين اشرح بستبابين، هن خان يتحكم بكن. واتقوا الله لعلكم تفلحون، تقوى خدي بكن. اشيار بن خدي تعالى شو عجز نبل. وهو يا يأخذي بك خشتش لتحرام ابدا دهين ده هنا افلاح ببنا تناجح ببنا ده هنا ابتنا بحشت تعالى وهر وهر اتمنى تخشي ده افلاح افاهاي